Inhana zilai, ahel damai. Mucibet Mousab bin Jaafar, mucibet تحت القارب لا لي للي عرف لي لا لي الشمس شافي شعار لكي النور أبوك لي اليوم وهذي النور أبت مضى وحقها النور يلبنا يفوق مصيبة موسى بن جعفر مصيبة موسى بن جعفر انحنا يضلعين اهل دمعين مصيبة موسى بن جعفر مصيبة موسى بن جعفر وإن ابنه ويب حزنكم سادت سادتي الكونين وإنتم كعبة العالم وإنتم عيلة التكوين مصايبكم <تشفت> <تصفيق> حناء <تحنى> ضي يا الضحية لا جليل الدين أجر حسرات أهل أوراد مصيبة موسى بن جافار مصيبة موسى بن جافار حنا ضي العين أهل دماء مصيبة موسى بن جافا مصيبة موسى بن جافا بالبصرة مسجين وحالي ما بريد هوحى وسلاسل ضيوة الأمجال عقوب هذا المرار المار من البصرة جي البغدار على المسجون نهل العيون مصيبة موسى بن جعفر مصيبه موسى بن جعفر حنا ظلالي هذا العمل من انتاج مؤسسة بغداد الثقافيه العلميه مصيبه موسى بن جعفر سأيسي ويربى طعش ما واحد يصال يم أمر الطاغي هرو دع فادوي القرآن. أهل العيون وحقد دمعي نظل نعي مصيبة موسى بن جعفر مصيبة موسى بن جعفر نحن أصلاه ول الجسر شاف جنازة واربعي حمامي يشيعت موسى بن جعفر من ثقل الحديد إمامي الراضي نادو وجد خادم جبريل فجعنا جعل نهل للعين اللي لعيب مصيبة موسى بن جافا مصيبة موسى بن جافا إنحنى ضلعي ندمعي مصيبه موسب جافا مصيبه موسب <تصفيق> المصايب هاي كل خلي لال روح مصيبة وما مثلها تصير زادت على الجروح جروح خلي نواسي الزهرة بينها اللي يقضي مذبو عزيها واسيها مصيبة موسى بن جعفان مصيبة موسى بن جعفان الحناظ العين اهل دمعين بشعر حاج عبدالله ذات موسى بن و طوسيا القريشي